abi to kap wa والله ما اتخذ العوال منيه ولا اتشيش بس ادنيش بس ادنيش واللي بغيت يراه امانديش وانجز زمال حبابت حبيبي وما اتشيش بس اهل ايش بس اهل ايش واللي بغيت يراه امانديش وراه كلام خبيق I